إلى ربك رجع أرأيت الذي أنهى عبدا إلى صلاة أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم يسهل نستعان بالنصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسكد وارترب